بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى لَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى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 ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا ان لم ينته لنسف عن ناصيه كلا ان لم ينته لنسف عن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئة لاسية كادبة خاطئة فيد نادهُ سندع الزبانية كليد نادهُ سدع الزبانية كل لا تطعه السج وقنتبا كل